بسم الله الرحمن الرحيم لن يكون الذين كفروا من وَمَا هَذَا وَقَلَّلِذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَكُمْ مُبِينًا <سؤال> <سؤال> إِنَّ الَّذِينَ جَجْعُوا مِنَ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ كِيْنَا لِجَهَلُنَّ مَقَالِمِينَ قَالِمِينَ فِيهَا إِنَّ الَّذِينَ إن الذين آمنوا وعملوا صالحا فإننا نجزيهم الخير ولا نضيع جنات عدل تجري تحتها لمها وظالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خطي